قرية أ ه ل ك ن اسماء ه ا الله ا ل ح س ن دعواهم إذ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 فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خشروا أ ن ف س ه م بما كانوا باياتنا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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سواتهما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 الم انهكما عن تلكما الشجره واقل أ لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا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 م و س و ن ه ا بني ن آدم قد أ ز ل ن ا عليكم ب ا س ي و سوآتكم وريشا ونباس ا ر ي ل ت ق و ى ذ ل ك خير ذ ل ك م ن آ ي ا ت ا ل ل ه ل ل ع ه م ي ذ ك ر و ن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 ي ر ا ك م ه و وقبيله لا من حيث ت ر و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل و ا ء الله الحسنى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 وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم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 موسوعه النابلسي ا ه للعلوم الاسلاميه م ق ا ل و ا أ ي ن م ا كنتم تدعون من دون الله ق ا ل و ضلوا عنا وشهدوا ا عنا على ن أ ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين قال ادخلوا ف ى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 ع م و س ض ع ه ا ل ن ا ر ق ا ل ل ك للعلوم ضعف و ك لا ت م ن وقالت و ل أ ه ل أ خ ر ا فما كان ل ك م ع ل ي ن ا من فر س ل ذ ا ب ب م ا كنتم تحسبون ب آ ي ا ت ن ا ا و س ت ك ب ر و ا ع ن ء الله ا تفتح م أ ب و الحسنى ب ا س م ا ولا ا ل ج ن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 و ق ا م و ا س و ل ه ا ل ذ ي ه د ا ن ا لهذا وما كنا ل ن ه ت د ي ل و ل ا أن ه د ا ن ا ل ل لقد ه ج ا ء س ل ا م و ه قل تلكم ا ل ج ن ة ا و ر ث ت و ه ا بما كنتم تعملون ونادى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اذانه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالامانه ك ا ف ر و ن و ب ي ن ه م ا ل ج ا ب و ع ل ى ا للعلوم أ ع ر ر ا ا ف ج رجال, رجال ي ر ف و ن ك ب ا ه م ونادوا أصحاب ا ل ج ن ة أن س ل ا م ع ل ي ك م لم يدخلوا و م ع و ن و إ ذ ا ا صرفت ص أ ب ر ه م ت ل ق النابلسي أصحاب ا ر قالوا ا للعلوم ن ا ق ا ل ظ ا ل م ي ن ونادى أصحاب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ج ن ة ل ا خوف ع ل ي ك م ولا ي ه لفضيله ا ل د ك ت ا ر محمد ر ا ب ا ل ج ن ة أن أ ف ي ض و ا ه موسوعه ل ل ب ا و غ ر ت م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا ل ي و م ن س ا ه م ك م ا ن س و ل ا م ي و م ه م كما هذا نسوا لقاء, يومهم هذا كما نسوا لقاء و ل ق موسوعه النابلسي ن و للعلوم ينظرون و ي ل ه ي ا و ل ا ل م ي ن ن و ه من قبل قد جاء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 ت ب ا موسوعه النابلسي تضرعا ل ل ع ل و ا في ا ل أ ر ض بعد ا ص ل ا ه ا وادعوه خوفا و ط م ي ه ر ح موسوعه النابلسي س ي للعلوم ت حتى ه إ ذ الاسلاميه أ ق ت س ح ب ا ثقالا ق ن ه ت ف أ ن ز ل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 اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم حلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه اسماء ل ك ل الله الحسنى د ه ذ ر ما كان ي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 فأنجينا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال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 إذ ج ع ل ك م خلفاء من بعد عاد و ب و تتخذون أ ك م من في الأرض س ه و ل ه ا قصورا و ت ن ح و ن ا ل ج ب ا ل ب ي و ت ا ا ف ل ر ا ل ا الله ولا ت ع ف و ا في ل أ ر ض م ف س د ي ن ق ا ل ا ل م ل أ ا ل ذ ي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 و ق اسماء ل صالح و ا يا اتنا ت ع د الله إن كنت من ا م ر س ي ن ف أ خ ذ ت م ا ل ر ج ف ف ة أ ص ب ح و ا دارهم ا في م ج ت ي ن ف ت و ل ى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 م ا س ب ق ك م ب ه ا م ن أحد من ا ل ع ا ل م ي ن إنكم للعلوم ا ش ه ة ن دون ا ل ن ا س ر ف و و ن م ا كان جواب و ق م ه إ ن ه م أ ن ا س ي ت ط ه ر و ن ف أ ن ج ا ه و أ ه ل ه إ للعلوم ا امرأته إلا ر الاسلاميه فانظر ن م المجرمين وإلى موسوعه ي ن النابلسي قوم للعلوم ا ل ا س ل و ا ل م ي ز ا ن أبخسوا الناس ش ي ه موسوعه ل ا ت ف د ا الأرض في ب د إ ص ل ا ح ا ذ ل ك لكم م خير إ ن كنتم م ؤ م ن ي ن و ل ا ت ق ع د و ا ب ك ل ص ر ا ط توعدون وتصدون عن س ب ي ل ا ل ل ه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 والضراء ل ل ع ه م ي ض ر ع و ن ثم ب د ل ن ا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح حتى س ن ة ع و و ا ا ق ل و ا م الاسلاميه ف أ خ ذ ن ا ه م ب ع ت ه وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم, لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض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 ف ل موسوعه ا أ ل ق ا ح ر ا أ ي النابلسي س س و ت ر ه و وجاءوا ه م ح ر ع ظ م وأوحينا إ للعلوم ى موسى أن أ ق الاسلاميه ق ا أ ف ك و فوقع ا ل ح ق و ب ط س م ا ك الله ن و ا ي ع م و ن ف ب و ن الحسنى ك وانقلبوا وأنقي صاغرين س ر ة ا ج د ي قالوا آمنا برب العالمين و م برب رب س وهارون قال فرعون آمنا قال به قبل ان آذن لكم إن لكم هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون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 ر ب موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 ونقص م ن الثمرات ل ع ل ه م ي ذ ك النابلسي أجاءتهم للعلوم الاسلاميه إ ن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 لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز الى أ ج ل هم بالغون إ ذ ا هم ينكثون فانتقمنا منهم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 يقتلون ن أ ب ا ء ك موسوعه ي النابلسي ل ل ع ظ ي م و م ا ل ا س ى ث ل ا ث ي ن ليلة ه اسماء الله ا بعشر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 أ ن ظ موسوعه النابلسي ل ت ر ن ي ك ن للعلوم ى ا ج فإن ا س ت ق ك الاسلاميه ن تراني ه فسوف ف م ت دكا, جعله دكا و موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إليك ق اليك سبحانك تبت إ ل و أ ن ا أ و ل المؤمنين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 فخذها بقوة و أ موسوعه ر ق م ا أ ل ن ا سأريكم ا ل ف ا س ق ي ن سأصرف ع ن آياتي ا ل ذ ي ي ن ت ك ب ر و ن في الاسلاميه أ ر بغير ض ل ح ق وإن يروا ي ؤ ن وان ي سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك ب أ ن ه م كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء حبطت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إلا ما ك ا ن و ا ي ع م ل و ن واتخذ قوم ي ه غير ربحيه ع د ه من م ع ج ل ا جسدا له خوار له أ ل م ي ر و ا أ ن ه ل ا ي ك ل م ه م و ل ا ي ه د ي ه م سبيلا؟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 م ن ا ل خ ا س ر ي ن ولما رجع موسى إ ل ى قومه غبا ن ا س ف ا قال ب ح س ما خ ل ف ت م و ن ي من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم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 الذين ي ت ب ع و ن ا ل ر س و ل النابلسي ب ي ا ل ذ ي ي ج د و ن ه م ك ت و ب ا عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ا م ي ه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 موسوعه ل ك م ت د د و ن ومن قوم م و س ى أ ي ل ي ه د و ن ب ا ل ح ق وبه ي ع ع د ن و ق ط ن ا ه م ا عشرة أ س ب ا ل أمما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى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 وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لمتعظون قوما الله مملكهم أو, او معذبهم عذابا شديدا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 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم, قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه, إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذر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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيوفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذون الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب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 موسوعه ا ل ن ا لا ن ض ي ع أجر ا ل م ص ل ح ي ن و إ ذ نتقن ا ل ج ب ل ف و ق ه م ك أ ن ه ضلة وظن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ل ع ل ن م ا أشرك آ ب ا ؤ ن من ا ق ب ل و ك ن ا ذرية م ن ب ع د ه م أ ه ل ك ن ا ب م ا ء الله ا ل ح س ن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 ه موسوعه كَثِيرًا من الْجِنِّ م ا ل ن ا ب ل ا ي ف ق ه و و ن بِهَا للعلوم ه م ي ن ا ي ب ص ر ن ب الاسلاميه و ه م ذ ي س ع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 فبأي ح موسوعه د ي النابلسي و ن من للعلوم ه ه ي ذ ر ه في ي ط و ا ن يعمهون ه م ي س أ ل و ن عن ك ا ل س ل ا ن م ر س ا ه ا قل إن إلا هو فقلت في ل ا س موسوعه ا ا والأرض لا تأتيكم إلا ت تأتيكم بوته ي أ ل ن كأنك ك حفي ن النابلسي ق إ م م ه ا للعلوم ه ك ك ن أ الاسلاميه ن ي ع ل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 فلما اتقنا الدعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما ت اتاهما ه م ا ف ع ل ل ا ع م ا ي ش ر ك و ن أ ي ش ر ك و ن م ا ل ا ي خ ل ق ش ي وهم ي خ ل ق و و ن ل ا ي ي س ت ط ع و ن ل ه م ا ل ا أ ف س ه تدعوهم م ينصرون وإن إ ل ى ا ل ه د لا ي ت ب ع و ك م سواء موسوعه النابلسي تدعون للعلوم ه ب ا ا د أ م ث ك م ف د ع ه ف ل ي س ت ج ي ب ل ا د ق ي ن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 ا موسوعه النابلسي و للعلوم ا الاسلاميه س و و أ موسوعه ر ب ا ل ع ر ض ع النابلسي ا ي ن ل ل ع ل ي م إن الاسلاميه ذ ي ن ت ق م ر و س و و إ خ ا ن ه م يمدونهم النابلسي للعلوم ا ل ا ق ل إ ن م ا أتبع م ا ي و ح ى موسوعه النابلسي ق للعلوم ا ل ا س ل ا م ترحمون